بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله لا ضال له ومن يضلل فلا هادي له اشرع باذن الله سبحانه وتعالى في متن في التفسير في التفسير. التفسير ولكن المتن يتضمن مباحث في علوم القران حياتي شاء الله الفرق بين أصول التفسير وعلوم القران قريب، ولكن عادة السلف أنهم كانوا أنهم لم يفرقوا بين نصول التفسير وعلوم القرآن، تفشق بينها حدث، يتأخرون فقط فرقوا بين نصول التفسير وعلوم القرآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى تبارك المنزل الفقاني على النبي عاطر الأرداني محمد عليه صلى الله عليه مع سلام دائما دائما يوشى. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بما يسميه البيانيون بالاقتباس. وهو أن يضمن الكلام قرآنا يعني اقتباس اقتباس هو ان يضمن الكلام قرآنا أو حديث لا على أنه منه فلا يقول قال الله تعالى كذا ولا يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا. النظم بدأ فقال تبارك المنزل للفرقان الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي اجزال الفرقان على عديل فالنظم اقتبس كلام الله سبحانه وتعالى ولكن لم يقل قال تعالى كذا فقال تبارك المنزل للفرقة الاقتباس له أنواع قد يكون الاقتباس من الكتاب أو السنة أي قد يقتبس من القرآن كما حدث هنا وقد يقتبس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقتبس من أي كلام آخر وقد يكون مع تغيير في المعنى أو يكون الكلام بتمامه بلا تغيير قد ينقل المعنى الكلام تاما بلا تغيير وقد ينقل الكلام مع تغيير بسيط فيه حكمه حكم الاقتباس الجواز ولكن بشرط ان كان يقتبس من الكتاب او السنه اشترط العلماء عدم التغيير الكثير وعدم ادخاله في غير اللائق من المعنى اشترط العلماء في الاقتباس عندما من يقتبس من الكتاب أو السنه اشترط العلماء شرطين اشترطوا عدم التغيير الكثير واشترطوا عدم ادخاله في غير اللائق من المعنى الدليل على جواز الاقتباس الدليل اللي ان ينفع اننا اقتبس من الكتاب أو السنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر في خيبر قال الله اكبر خربت خيبر ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذري اختبس من قول الله تعالى فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس من الكلام اذا اذن الاقتباس جائز النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس العلماء قسموا الاقتباس الى اقتباس مقبول اقتباس مقبول وهو في الخطب والدروس والمواعد يجوز أثناء الخطبة أو أثناء الدرس أو أثناء المواعد أن أقتبس من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اقتباس مقبول واقتباس مباح مباح يكون في القصص والشعر المباح واقتباس مردود وعندي اقتباس مقبول وعندي اقتباس مباح وعندي اقتباس مردود والمردود على قسمين اما يرد لانه اقتبس ما اختص الله به تعالى نفسه كما كتب بعض بني اميه احد ولاه بني اميه كتب الى عماله ان الينا ايابه ثم ان علينا حسابه فاقتبس ما اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه او اما ان يضمن الكلام اقتباسا ولكن في معنى الهذل زي ما بتحصل كتير زي الاخوه تعديل والاكل قدامهم وان لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تحصل حاجات كتير من كده وده اقتباس مردود وسقاهم ربهم شرابا فاذا بدأ النظم رحمه الله تعالى المتن بالاقتباس فقال تبارك المنزل للفرقان تبارك تفاعل من البركة والبركة مأخوذة من البركة المستقرة الثابتة الدائمة البركة جت منين اشتقت منين من البركة البركة اللي هو الماء الثابت الذي لا يتحرك قال الطبري رحمه الله تعالى تبارك هو قول القائل تقدس ربنا تقدس ربنا وقال الزجاج من البركة ومعنى البركة الكثرة من كل خير يبقى الطبري قال هي قول القائل تقدس ربنا وقال الزجاج أن تبارك مشتقة من البركة ومعنى البركة أي الكثرة من كل ذي خير وقال النحاس أيدام وزاد وثبت إنعامه، لذلك قال أهل العلم رحمه الله وماره تعالى لا يجوز أن يأتي منه أمر ولا مضارع لا يجوز من تبارك ده أن يأتي منه فعل أمر ولا أن يأتي منه فعل مضارع ولكن تبارك فلا خير أكثر وأدوم من خيره جل وعلا ولا يجوز إطلاقه, إطلاقه على غير البالي لا يجوز أن نقول في حق فلان تبارك فلان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال في حق أحد من البشر تبارك لأنه يدل على صيغة, صيغة مبالغة في حصول البركة وكذبتها فلا خير ولا دوام في الخير أكثر من الله سبحانه وتعالى أما غير الله سبحانه وتعالى فيقال مبارك أو فيه بركة يقال فلان مبارك أو فلان فيه بركة ولا يقال تبارك تبارك المنزل للفرقان الفرقان لأنه يفرق به بين الحق والباطل على النبي عطر الأرداني عطر عطر يقال عطرت المرأة اذا استخدمت العطرة او رشت ريحين الاردان جمع ردن وهو اصل الكم اصل الاكمام يقال عليه ردن وعطل الاردان الاصطلاح ده تستخدمه العرب كناية عن الاصل او كناية عن طيب الاصل اي ان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الاصول والنسب. تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطل الاردان محمد محمد صلى الله عليه وسلم اسم مفعول من حمدا اسم مفعول من حمل للمبالغه أي كثير الخصال التي يحمد عليها قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمد معنى محمد اي كثير الخصال التي يحمد عليها وقيل لانه اكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى الاول او يبقى قيل محمد اسم مفعول من حمد ل لانه كثير الخصال التي يحمل عليها وقيل لانه أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وقيل وأفضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل على الشقق عن الشقق محمد واله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير افرضتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غايه كتابة المتن نفسه احنا ممكن يعني انا مش نصورة معي المتن نفسه فممكن يهما توقع لي أما ان هي ممكن نتبعها لقيها صعبة تشترى دي مش هتلاقي كتير كان معي نسخة من المتن اعتقد بوحدها المنزولة ممكن تطبع وتصور نعم ممكن تطبع جامد لا يأتي منه مضارع ولا أمر. معين متن لس في صفحة. حوالي 156 بيت فقال وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عقده الجمان جمع جمانة وهي الحبة من الفضة كالجوهرة وقيل اللؤلؤ وقيل اللؤلؤ فهذه مثل الجمان عقد وكان الناظم رحمه الله تعالى الناظم الله تعالى سيعطي ما او شبه ما سيتكلم عنه بانه كالجوهره أو كالدرر في الكلام فهذه مثل الجمان عقده ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير أي ان هذه المنظومه ضمنها الناظم رحمه الله تعالى أي تكلم الناظم فيها رحمه الله تعالى عن علم التفسير لن يتكلم عن التفسير بالمعنى المعروف اي تفسير الآيات ولكن يتكلم عن بعض الأدوات وبعض القواعد التي تعين الإنسان على التفسير او على فهم التفسير يا اما المفسر على ان يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى او تعين القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى ان يفهم التفسير بالضبط فقال ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير بداية لمن به يحير المتن هذا المتن هذا الم يكاد يكون هو المتن الوحيد في علوم القرآن في متن تن اسمه الفية الفودي الف بيت وكسوس في علوم القرآن غير كده الباقي كله كتب منصور فقال بداية لمن به يحير يحير أي يحتار أفرطتها من النقاية مهذبا نظامها في غاية النقاية كتاب للسيوت رحمه الله تعالى ضمنه أربعة عشر علما السيوت رحمه الله جمع في كتاب النقاية أربعة عشر علما وهي التفسير والحديث وأصول الفقه والفرائض والنحو والتصريف والخط والمعاني والبيان البيان اللي هي البلاه والتشريح والطب والبديع والصوفية لأن كان منتشر عندهم وأصول الدين اللي هي الأشعرية الصوفي أشعري معروف فالصوفي أشعري؟, أشعري أشعري قح فالنظم رحمه الله تعالى أخذ مبحث أصول التفسير أو التفسير من كتاب النقاية وأفرادها بنظم مستقل وأفرادها بنظم مستقيم لذلك قال أفرادها نظما من النقاية أي أنه نظم ما نثره السيوت رحمه الله تعالى في كتاب النقاية مهذبا نظامها في غاية أي هذب هذا النظام ويسره للطلبة والله أستهدي وأستعين لانه الهادي ومن يعين طلب رحمه الله تعالى العون من الله تبارك وتعالى لانه هو الهادي والمعين لانه الهادي ومن يعين من يعين من هنا يجوز ان تكون استفهاميه ويجوز ان تكون موصوله فلو قلنا انها موصوله فتاتي بمعنى لانه الهادي والذي يعين اي ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يعين وإن كانت استفهامية فيكون معنى الكلام تقدير بد من تقدير لأنه الهادي ومن يعين أي من يعين غيره تبارك وتعالى السؤال استفهام في معنى الإخبار <تصفيق> دي كانت المقدمة الأولية <تصفيق> مهذبا نظامها في غاية لما تكلم النظم رحمه الله تعالى في المقدمة السابقة وأشار أنه سيتكلم عن أصول وقواعد علم التفسير شرعه في أن يبين حد علم التفسير أراد أن يوضح أو أن يعلمنا المراد بالتفسير فقال علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الانزال ونحوه بالخمس والخمسين. ولا في حد علم التفسير. ال ال ما سبقنا مقدمة. هو هو مقدمة ثم قال تبارك المنزل للفرقان. حد علم التفسير. فقال علم, يك علم يبحث عن أحوال كتابنا. من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينة وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة أي شرع رحمه الله تعالى في بيان حد علم التفسير ثم قال أنه سيتكلم عن هذا العلم أو هذا المد في هذا المدن في ستة عقود وهذه وهذه العقود الست تسبق بمقدمة فقال وقبلها بد من مقدمة ببعض ما خصيص فيه معناه. لا اشترط قد تكون قد يطول العقد وقد يقصر. لا فشرع رحمه الله تعالى فيما بايان مبادئ العلم الذي عقد له النظمة النظم رحمه الله تعالى لم يفرق بين علم التفسير وبين علوم القرآن كما هي عادة كثير من المصنفين من السلف السلف لم يفرقوا بين علوم القرآن وعلوم التفسير وذهب بعض المتأخرين إلى التفرقة وأشهر من دافع عن هذه التفرقة الشيخ مساعد طيار أشهر من فرقا ودافع عن هذه التفقيه التفسير لغة من الفسر وهو الظهور والبيان تفسير لغة من الفسر وهو الظهور والبيان استلاحا هو علم يعرف به أو علم بواسطته يفهم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه أصول التفسير في بلد التفسير طب أصول التفسير أصول التفسير هي القواعد التي بواسطتها يستطيع المفسر فهم القرآن ومراد الله في الآية بقواعد عن طريق القواعد دي يستطيع المفسر فهم القرآن يستطيع أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ومراد الله في الآية القواعد دي جات منين منين هذه القواعد مستمدة من علم اللغة والنحو والتصريف والقراءات والبيان واصول الفقه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول علم اللغة علم اللغة المربع الغريب والمرضبها متن اللغة نفسها والنحو والصرف والقراءات والبيان وأصول البلاد وأصول الفقه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ده اصول التفسير طب علوم القرآن هي كل العلوم التي لها تعلق بالقرآن وإن لم تكن لها أو إن لم يكن لها تعلق بالتفسير يبقى إذا بينهما عموم وخصوص عموم وخصوص بين علوم القرآن وعلوم التف... وأصل التفسير عموم وخصوص كل مبحث من مباحث علوم التفسير أو التفسير لازم يكون مبحث من مباحث علوم القرآن وليس كل مبحث من مباحث علوم القرآن يدخل في التفسير زي, إيه؟ زي علم عد الآية علم العدد نقول مثلا البقرة على العد المدني 285 آية على العد الكوفي 286 آية هل ده مبحث من مباحث علوم القرآن ولا مش من علوم القرآن من علوم القرآن ليه؟ متعلق لأنه متعلق بالقرآن. طب هل ده مبحث من مباحث التفسير؟ لا. ليه؟ لأن ان انا عرفت الآية متن ان إن السورة متن خمسة وثمانين آية، ولم تن ستة آية ما وش بالتفسير؟ ما نبناش عليها أثر في التفسير. نعم. زي علم الرسم المصحف. علم الرسم ده مبحث من مباحث علوم القرآن، لكن هل ينبني عليه في التفسير كلام؟ لا ينبني عليه إلا بعض التوجيهات اللي هي يتكلم عنها البعض من جهة التاء المفتوحة تفيد الساعة والتاء المربوطة تفيد القبض وهكذا ده مبحث تان ولكن كأصل من أسول التفسير علم الرسل ملوش علق يبقى ده من جهنا فرقوا بين علوم القرآن وأسول التفسير وإن كان جرى عادة السلف على عدم التفرقة ولكن المتفرقة حادث ولا شحف الإسطلاح طلَرَى إن الموضوع متضح أو او باين فيش مشاكل يبقى إذن التفسِ إذن قُلْنَا أن أصول التفسير هي القواعد التي تعين المفسِرَ على فهم كتاب الله أما علوم القرآن هي القواعد التي تبحث كل ما يتع... كل كل ما يتعلق بالقرآن كل ما يتعلق بالقرآن يدخل تحت نطاق علوم القرآن فإن تعلق بالتفسير فهو أصبح مشترك يدخل تحت علوم القرآن وعلوم التفسير فإن لم يدخل تحت علوم التفسير فأصبح خاص بعلوم القرآن فقط التفسير ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين: تفسير موضوعي وتفسير تحليلي تفسير موضوعي وتفسير تحليلي تفسير موضوعي يم... يمسك المفسر يتكلم عن تفسير الصورة كوحدة واحدة كموضوع كامل أما التفسير التحليلي فهو يتكلم عن آية أو مقطع من الآيات ويبدأ, ويبدأ المفسر في التفسير آية آية يبحث في معاني المفردات يبحث في أسباب النزول يبحث في الإعراب يبحث في القراءات يبحث في كذا في كذا أما التفسير الموضوعي المفسر لا يتكلم عن ذاته وإنما يتكلم عن موضوع السورة عن المجمل ككل فيقول مثلا أن البقره بدأت البقرة في تقسيم الناس إلى مؤمن ومنافق وكافر ثم بعد ذلك شرعت في سرد قصص بني إسرائيل ثم ذكرت الأحكاب وهكذا فهو لا يتكلم عن الآيات بالعينها وإنما يتكلم عن المجمل عن الموضوع كو... يتكلم عن الصورة كوحدة واحدة أو كموضوع لشيخ الغزالي الشيخ الغزالي ليه كتاب اسمه التفسير للموضوع للقرآن مجلد واحد ثم بعد ذلك التفسير التحليلي التفسير التحليلي إن هو يبدأ المفسر في تفسير آية آية أو مقطع من الآيات مقطع من الآيات ويتكلم عن المفردات وعن أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات والإعراب وغيرها. النظم رحم الله تعالى عرف علوم القرآن بالعلم الذي يبحث في كتاب الله من جهة الإنزال علم به يعرف عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه أي أن علوم القرآن تبحث فيما تعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى من جهة الانزال ومن جهة ما يتعلق بهذا الانزال من مباحث ايه اللي ممكن يتعلق بالمباحث بمباحث الانزال اسباب النزول المكي والمدني النسخ والمنسوخ الحضري والسفري الشتائي والصيفي الليل والنهاري وغير ذلك فكل دا يتعلق عايزوا الحقيقين فكل دا يتعلق بايه مباحث متعلقه بالانزال بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بالخمس والخمسين حصر الناظم رحمه الله تعالى علوم القرآن في خمسة وخمسين بابا أو في خمسة وخمسين نوعا سيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان أوصلها إلى بضع وثمانين والصلاح حاجة وثمانين نوع وهنا الناظم يقول خمسة وخمسين بس ده بالعكس ده سيوتي ابتدى الأول في كتاب تحبير كان ليه كتاب اسمه التحبير في علوم القرآن أوصلها إلى ميف ومئة وكسور ثم بعد ذلك رأى أن بعضها يضم إلى بعض فأوصلها في الإفقان إلى بدع وثمانين أعتقد سبعة وثمانين أو ثمانية وثمانين الناظم قال خمس خمسة وخمسين وصلهم خمسة وخمسين ليه؟ لأن الناظم قال بداية لمن به يحيط. ذهو خذ الخمسة وخمسين نوع اللي هي مهمة. خذ الخلاصة بتاعة إيه بتاعة العلم ذا البدايات اللي هم خمسة وخمسين نوع والباقي دول متتوسع. علم القرآن خمسة وخمسين ده. اللي هو ضمنهم في المتن خمسة اللي وخمسين. اللي آه علم القرآن أكتر من ذلك. بعض ال أذكر ابن العربي ابن ابن عربي الملك. ابن عربي. الملك قال إنه هم مش حوالي ربع مية أو حاجة ألف على عدد كلمات القرآن وضربهم في أربعة ولكن هو المشهور عن ده للعلم لأنه هم حوالي حاجة وثمانين نوع اللي هم طوع الإتقان والزركشي في البرهان كان كان عنده سبعة وأربعين نوع كانوا سبعة وأربعين نوع بس فقال وقد حوته ستة عقود وبعدها قاتمة تعود وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة فالعقود دم عقد والمراد بها القلادة وكأنه شبها المسائل بالجواهر الثمينة شبه المسائل التي سيتكلم عنها بالجواهر الثمينة وكل عقد فيه بعض الأنواع إذا كل عقد في بعض الأنواع من علوم القرآن الامرة الخمسة وخمسين. وهذه الستات العقود هي الأصل ويندرج تحتها واحد وخمسون نوع يبقى ستة عقود دخلوا واحد وخمسين نوع والمقدمة والخاطمة هيضمن فيها الأربعة اللي بقية فالعقد الأول تكلم فيه فيما يرجع إلى النزول، وهو اثنى عشر نوع يبقى العقد الأول هيتكلم عنه له حيتكلم فيه عما له تعلق بالنزول المكي والمدني أسباب النزول الصيف والشتاء الحضر والسفر الليلي والنهاري الفراش وغيره وهكذا فكل ذا له تعلق بالنزول ده العقد الأول 12 نوعا 12 العقد الثاني ما يرجع إلى السند وهو ستة أنواع سيتكلم عن الأحاب والمتواتر والشاذ والمشهور من الصحابة بالقراءة وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك الثالث العقد الثالث سيتكلم فيه عما يرجع إلى الأداء وهو ستة أنواع أيضا عن الإضغام عن الإمالة عن المدود وهكذا العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهو سبعة أنواع سيتكلم عن المترادف والمشترك والمجمل والمبين وهكذا العقد الخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو اربعة عشر نوعا أربعة نوعا المعاني المتعلقة بالأحكام مثل العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا العقد السادس والأخير ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو ستة أنواع سيتكلم عن الاستعارة والمجاز ما يتعلق إلى المعاني المتعلقه بالأحكام فيكون المجموع واحد وخمسون نوعا والخاتمة تضمنت أربعة أنواع والخاتمة تضمنت أربعة أنواع نكتفي أم ندخل في المقدمة؟ لو كنت واحدة لو كنت ما شئت <تصفيق> نكتفي <تسماع> سيشيط طريقته لفرص المصف بس هو المتن يعني الصراحة انا لا ألزمه لا ألزمه لأنه علوم القرآن المتن عليه إشكاليات كبيرة قوي في اللغة من جهة مش من جهة التشكيل من جهة النون النظم يستعمل أوغشازة في اللغة كثير وفي ركاكه في الموضوع فلا يعني من أراد يحفظه فليحفظ ولكن لا لازم حفظ المثنيه في الزمزم نقدر ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ما اشرح ف... لكل مقام مقال ها الناس هي, هي هي بسيطه ان شاء الله يعني المقدمه اللي جايه بسيطه ف مش بسيطه ولا ان شاء الله لم أي نعم وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلم عندنا مقدمتان مقدمة النص ومقدمة العلم مقدمة المتن اللي هي بدا انه فيها قال تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر ثم بعد ذلك قال وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلم فبدا في مقدمه العلم فهذه مقدمة الأخرى فقال مقدمة ويدوز أن نقول مقدمة قال رحمه الله تعالى فذاك ما على محمد النزل، ومنه الإعجاز بسوره حصل شرع النظم رحمه الله تعالى في المقدمة فبدأ في تعريف القرآن فعرف القرآن بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمعجز بسورة منه كلام الله المنزل على محمد والمعجز بسورة منه في الاصطلاح ده تعريف الناظر طب في الاصطلاح يعرفون القرآن له تعريف كثير بعض الأشياء لا تحتاج إلى تعريف إلا من جهة الاصطلاح عند الحد وغير ذلك لذلك ابن قدامى في المغني عندما تكلم عن الصلاة قال وهي المعروف ما شغلش نفسه ان هو يعرفها اصل هي معروفة فعلا هي وهي نعم عرفت بالحد وعرفت بالشكل وهكذا فلم يحتاج ان يعرف ف وان كان الفقهاء تكلموا عن تعريف الصلاة كذلك القرآن القرآن معروف عند كل واحد فينا معروف ولكن احتدنا ان يعني اذا اردنا ان نبين لشخص قد ينازع شخص في مسألة من المسائل فنحتاج أن نضيف حدا في التعريف أو نضيف جلسا في التعريف كمسألة الكلام النفسي ومسألة التفريق ما بين الفلسي والفلسي نعم فهذا نحتاج للاضافات فنقول هو كلام في الاصطلاح القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المفتتح بالفاتحة المختتم بصورة الناس كلام الله تعالى خرج به كلام غيره المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرجت به الكتب السابق المتعبد بتلاوته خرج به الحديث القدسي لأن الحديث القدسي كلام الله ولكن لا يتعبد بتلاوته المفتتح بالفاتحة المختتم بالناس أو بصورة الناس خرج به ما نسخت آية المنسوخ من الآيات والمرفوع منه فقال فذاك ما على محمد نزل ومنه لعجاز بصورة حصل المعجز كلام الله سبحانه وتعالى معجز والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة بس مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة مش سامع ما عجزوا لعدم المعرضة فينا قلنا بالتحدي مع عدم المعرضة لم يستطع أحد أن يأتي بمثلها لأن قد يكون الأمر خارقا للعادة ولكن يشترك فيه بعض الناس لا ينفرد به واحد أو أكثر فئة معينة الناس قد يكون لها ذلك زي ما احنا بنشوف مثلا الناس اللي هي بتاكل الزجاج وبيعدي عليها العربيات والكلام ده ممكن يكون واحد او اثنين او عشرة عندهم القدره دي فهنا الامر ما مفردش بيه واحد فيبقى نقول الامر الخارق للعاده المقرون بالتحدي مع عدم المعارضه الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين ان ياتوا بمثل القران قل فاتوا بمثله ثم نزلت تحدي الى عشر سور ام يقولون افتراه فهود ام يقولون افتراه قل فأت بعشر سور, من سور ثم بعد ذلك نزل تبرج من عشر سور الى سورة ثم قال لي من كده ما نزلش قال لي حاجة كانت سورة وعجز العرب جميعا عن المعارضة عجز العرب عن المعرض فالله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا ثم نزل التحدي إلى عشر ثم نزل إلى سورة ولم ينزل لأقل من ذلك هل الإعجاز في القرآن في اللفظ فقط أم في غير ذلك القرآن مؤجز في لفظه ونظمه واحكامي وأحكامه وتشريعاته وغير ذلك طب ليه خص اللفظ خص اللفظ لأن العرب برعوا في البلاغه وصلوا إلى الغاية في اللغة فظهر كان وجه التحدي الأساسي في اللغة فيما برى كما جاء عيسى بالطب وجاء موسى بالعصا والسحر وهكذا فإذا القرآن معجز من جميع جهاته لفظه ومعانيه وأخباره وقصصه وأحكامه وليس اللفظ فقط وإنما ذكر اللفظ لأن المقام مقام التحدي والعرب برعوا في اللغة وفنونها فخص اللفظ بالذكر يأتي هنا السؤال الأخر هل عجز العرب عن معارضة القرآن؟ من باب ضعفهم ام من باب صرفهم عن ذلك مع القدرة ما يقال عليه مسألة الصرفة يعني هل العرب عجزوا ان ياتوا بمثل القرآن لأنه لان نظم القرآن معجز فعجزوا عن ذلك ام لان الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك لضعفهم بلا شك لضعفهم بلاك قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته معارضه القرآن لا يقدرون على ذلك لا يقدرون على أن يعارضوا القرآن فكما تختلف ذاته سبحانه وتعالى عن ذوات خلقه كما تختلف ذات الله سبحانه وتعالى عن ذاتنا فكذلك صفاته تختلف عن ذاتنا وليس في طوق الورى من أصله قال فالصواب المقطوع به ان الخلق كلهم عاجزون عن معارضته اي معارضه القران لا يقدرون لا يقدرون على ذلك لا يستطيعون ان ذلك ذهب بعض الناس إلى ان الله الى الى ان العرب قادرون على ان كان العرب قادرين على ان ياتوا بمثل القران ولكن الله لكن الله سبحانه وتعالى صرفاهم عن ذلك اعجزهم عن ذلك وده قول ضعيف قول ضعيف فكما تختلف ذاته سبحانه وتعالى عن ذوات خلقه فكذلك هناك اختلاف بين صفاته وصفات خلق. ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذاتنا كذلك كلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلامنا، صفاته كلها ليست كصفاتنا وهكب وليس في طوق الورى من أصله ليس في طوق الورى يعني في استطاعة الناس من أصله من أصل الورى من آدم عليه السلام أن يستطيعوا سورة من نسله أن ياتوا يعني بمثل صورة, صورة بمثل صورة في طوق الورى من أصله من. لا أدري ده <تصفيق> لا لا, لا. ده فليس من فليس في ده من ليس في طوق الورى من أصله أعتقد عقود الجمال السيوتي عقود الجمال يعني الله. في, من, من, أصل في من, من أصله أن يستطيعوا صورة من مثله يا اما في عقود الجمال يا اما في ألفيت السيوط في الكوكب الساطع أن يستطيع صوراً من مثيل يأتي هنا السؤال هل الإعجاز يكون بأقل من صورة النظم نحن الله تعالى قال فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل أي أن التحدي حصل بسورة من سور القرآن هل الإعجاز يكون بأقل من سنة سورة أم لا لم ينزل التحدي بآية واحدة ليه لأنه لا ما عندناش آية لوحدها في القرآن منفرجة ولكن لا يمكن ثلب الآية عم قبلها وعم بعدها يعني الآية مرتبطة باللي قبلها ومرتبطة باللي بعدها وده علم مستقل بذاته من علوم القرآن اللي هو علم تناسق الآيات البقاعي ألف كتاب سماه نظم الدهر في تناسب أو تناسق الآيات والسور الآية واللي وراها إعرقة الآية بالآية وتأتي الآية باللي وراها كتاب حوالي عشرة مجلد تمان مجلدات الآية باللي وراها والآية عن باللي وراها خلص السور ككل طب السورة إعرقتها بالسورة اللي وراها وهكذا اتى على القرآن كله فعندناش آية مستقلة بذاتها يبعد جدا مثلا قوله تعالى ثم نظر يبعد جدا أن العرب لم تقول لم تقل قبل نزول القرآن ثم نظر صحيح ما ما ما لا لا لا يصح ثم سالتذكرون نعم بعيد جدا أن العرب ما اتكلمتش دي ف لكن ثم نظر دي لما نيجي نبص لها وتبص للي قبلها وتبص للي بعديها, وتبص للي بعديها يعجزونها ترى أنها هنا جاءت في موضعها تماما شكرا بن عطية محمد الله تعالى في المحرر الوديس يقول وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العربي على أن يأتوا بأفضل منها لم يجد يعني لو شئ مش, مش لفظة حق. تشكيل لو شلت بس من القرآن وعن أنت تدور نجيب حاجة تانية مكانها مش حتى فإذا لم ينزل التحدي بآية واحدة أقل تحدي نزل بسورة وأقل سورة أصغر سورة عندنا سورة جاء ثلاثة آيات سورة العصر مثلا سورة الكوصر الكوصر ثلاث آيات بالإجماع العصر في قول أن هي أربع آيات الكوصر فأقل أو أصغر سورة عندنا سورة الكوثر ثلاث آية طيب قلنا إنما فيش تحدي حتى عدد الكلمات أقل من السورة ما عندناش آية ما, عند... ما نزدش عندنا تحدي بإيه بآية, بآية. و سورة كم سطر سطر واحد. سطر واحد طب ايه في الزيب بشأن الله عن السورة الكوسر معتشم سطر هل فيها تحدي ولا ما فيهاش بس الدين لوحدها لا تتحدى بايه منش بآية... طب هل هي الايه معجزه ولا ما بذاتها ولا بما قبلها ولا بما بعدها بذاتها يبقى اذا التحدي يكون بسورة وما سواها او زاد عنها يعني عندنا صوره الكوثر معجزه ننظر لايه الدين آية الدين ك... ك... كآية كاملة بما تضمنته من تشريع وأحكام وبلاغة وفصاحة وغير ذلك هل الآية نفسها معجزة ولا مش معجزة يبقى إذن بالصورة وما يماثلها من آياء... من كلمات أو زلعة الشيخ عايز يعلق عن شيء أنا أصلا حتى تحتاج لأدلة صورية بصورة عشان نص القرآن تقلبوا الصورة وإن كانت آية قطورة بالصورة تحتاج بجليل مستقل النظم نظم الصورة نظم من الآية نفسه معجز المعارضة سلمت من المعارضة لا أكر ذلك أكر. ثم شرع بعد ذلك فقال والصورة خواقفة المترجمة إذن قال أن الإعجاز يكون أن التحدي يكون بسورة التحدي يكون بسورة فشرع في بيان السورة حد السورة التعريف فقال والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي بأقل هاتمة والآية الطائفة المفصوله من كلمات منه والمفضولة منه على القول له كتبتي والفاضل الذي منه فيه اتت يعني إيه لما بين رحمه الله تعالى أن حد القرآن أو تعريف القرآن بين أن هذا القرآن مقسم إلى سور فشرع في بيان هذه السور فأراد أن يعرف السورة فالسوره قيل أنها مشتقة من سور البلدين قيل أنها مشتقة من سور البلد السور لأنها تحيط بمجموعة من الآية فزي ما سور البلد يحيط ببيوت البلد كذلك السورة تحيط بما تضمنته من الآية وقيل أنها مشتقة من المنزلة الرفيعة من المنزلة الرفيعة ألم ترى أن الله أعطاك سورة؟ منزلة ترى كل ملك وفي رواية للبدة ملك دونها يتذبذب يعني أعطاك سورة منزلة عالية ترى كل ملك آخر اقل, منه. أقل منها يتذبذب اقل عنها وقيل مشتقة من السؤر تعطين سؤر السؤر السؤر يعبر الله السؤر الاصلي في ان هو اللعاب ولكن استعير بعد ذلك على ما يبقى من الشيء من الطعام او الشراب فيقال سؤر الاناء او سؤر القطة مثلا قيل على يقال يطلق على رطوبه الثمها ويطلق على ما يتبقى في الاناء من مثلا من ماء, من ماء او غير ذلك ما كنت لاؤثر سؤرك حد عارف القصري بسم بس الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأوسرة لما الغلام قال نعم ما كنت لأوسرة غير بسؤرة ببقية الإناء بتاع فإذا وقيل أن السؤرة أن السؤرة مشتقة أو, أو جاية من السؤرة ليه؟ لأن كما أن السؤر هو قطعة أو بقية من الطعام أو الشراب كذلك السؤرة قطعة من القرآن وعلى الوجه ده أو على القول ده يكون مهموز وخففت سبح. ثم خففت الهمزة فأصبحت سورة خففت لكثرة دوران الكلمة على اللسان زي كلمة نبي نبي من النبأ نبي. إما من النبأ أو الإنباء فكثرت الدوران الكلمة خففت فأصبحت نبي بالتشميل فجرة كذلك القرآن القرآن قيل أنه مستقل من القرائم وعليه يكون مهموز وتكون همزته نعم من القرائم لأشياء تقرن ببعضها البعض وعليه تكون همزته أصليا ومن خفف فللإيه للتسهيل قرآن الشافعي رحمه الله تعالى كان ينكر أن القرآن مهموس الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير القرآن وقيل أن القرآن مشتق أن القرآن مصدر لقرأه يقرأ قراءة وقرآنا كما غفر يغفر مغفرة وغفرانة فتكون الهمزة أصلية تكون الهمزة أصلية وهكذا فالنظم رحمه الله تعالى عرف الصورة بأنها طائفة أي قطعة من القرآن مترجمة مترجمة أي لها عنوان وفي الطائفة المترجمة ثلاث آيات بأقل لها اي لأقل هاسمة أي أن أقل سورة عدد آياتها ثلاث آيات ثلاث آيات سورة الكس. هنا السؤال هل ترتيب السور توقيفي أمجد هذه اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ترتيب سور المصحف. هل هو توقيفي ام اجتهادي اي توقيفي اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بوضع السورة بعد السورة ام هو اجتهادي من الصحابة الصحابة اجتهدوا في جمع المصحف فرتبوا السور كما هي الان ايه الدليل اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة وهو قول الجمهور الجمهور على أن ترتيب السور, السور كان باجتهاد من الصحابة طب استدل الجمهور بيه؟ استدل الجمهور بذلك باختلاف مصاحف الصحابة في الترتيب قبل جمع عثمان يعني عندنا مثلا مصحف ابن مسعود كان ترتيب السور عنده الفاتحة البقرة النساء الأعمران وكان لا يضع المعوذتين في المصحف. كان يقول أنها رقص. عندما سألوا مستقل لوحدها يعني بعض بعض الناس ذهب إلى أن إلى ابن إلى, إلى, إلى, إلى أن ابن مسعود كان ينكر قرآنية المعوذتين وكان يقول أنها رقص. والصحيح أنه كان يقول أنها رقية ولكن لا يمكن أنها قرآن بقى ما فيش إشكالية بين أنه يقول أنه هي رقية ويقول أنه هي قرآن دي من المطاعن أو من الأشياء اللي يذكرها المستشرقون في الطعن على القرآن ذكرها وفندها الصراحة الشيخ طني حمو يبركنه الشيخ أبو شهد في كتاب المدخل لدراسة القرآن كتاب ممتع جدا من كنت لا يعني انا في مبحث القراءات ولكن بقيه الكتاب الشيخ قند الدعاوى المستشرقين تفنيد رهيا جزاهم الله عنا خير يبقى الجمهور ظهر الى ان ترتيب الصور كان بجهد من الصحابه الصحابه رحمهم الله تعالى رضي الله عنهم اجتهدوا فرتبوا الصور على ما هي عليه القول الثاني أن الترتيب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم هو الراجح. الراجح والعالم أن ترتيب السور كان كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الدليل. الدليل على ذلك أن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببعض السور مرتبه. كان يصلي بالصور مرتبة بالترتيب. وكان يجمع المفصل في ركعة واحد. كان يجمع المفصل في ركعة الناس؟ نعم في ركعة واحدة فدل ذلك على أنه كان يراعي الترتيب دي واحد الدليل الثاني نعم آآ لو كان حتى لو كان في فرض كان ذكر ابن القيم حديث أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات صلى الله عليه جاء الحديث، الدليل الثاني جاء في سنن ابي باوت ان الصحابة كانوا كانوا يحذبون القرآن يحذبون القرآن يعني يقسمونه في سبعة ايام امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص القرآن في سبعة ففي اليوم الاول ثلاث وفي الثاني خمسة وفي الثالث سبعة وفي الرابع تسعة وفي الخامس 11 عشرة سورة عشرة سورة والسابع 13 عشرة سورة والسابع من المفصل للناس تيجي تحسبهم نفس تحسب الترتيب اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي موجود عليه اللي دلوقتي اللي موجود عليه دلوقتي المفصل المفصل على خلايا بعض الناس يقول بداية المفصل من الحجرات وبعض الناس يقول بداية المفصل من قاف وهو الراجع وبعض الناس يقول بداية المفصل من الذرية هيا تمعن شو رقم 3 الدليل الثالث اجماع الصحابة على الموافقة على كتابة عثمان للمصحف وترتيب السور فيه الصحابة سيدنا عثمان بالطبع لما كتب المصحف لما جمع المصحف عرض على الصحابة والصحابة أقروا المصحف على ما هو عليه قد يقول قائمة لما دلناها بنقول إنه هو اكتهاك الصحابة سيدنا عثمان كتبه والصحابة أقر على كده. لا لا ده احنا عندنا ان كان في من الصحابة مصحفهم ترتيبها مختلف دي رقم واحد رقم اتنين ان ولو قلنا لو فرضنا جبلا ان الصحابة اجتهدوا فرتبوا المصحف على الترتيب ده لم يرد ولا اثر عن احد من الصحابة العلة في الترتيب ده ما اجتهدهم لابد ان يكون مبني على علبة. ما فيش صحابي طلع قال رتبنا الصورة دي على كتب رتبنا الترتيب دي على كتب برغم من عددهم قيل ان هم كانوا فوق المائة ألف فلم يرد عنهم ولا صحاب ولا أثر جاء ان هم ليه رتبنا الترتيب ده مجايش قال قد يشكل على القول بتاعنا اللي احنا بنقول اللي هو بأنه عنه عكس موردش عنه ما أكسي نجد لم يركع ولكن قد يشكل علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او الاثر ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقر فقلت يركع وعند المئ عندنا عندنا فقلت يركع وعند المئ ثم اتمنه واعتب ثم استتبتها النساء يبقى هنا ايه الترتيب اختلف وجيب عن ذلك بشيء الشيء الأول إما أن يكون ذلك قبل العرض الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وده الأرض ترتيب الصور شيء وهل يدوز مخالطة الترتيب في الصلاة شيء تاني دي مشألة فالتنفيذ هل يجوز ولا لا يجوز العلماء لهم تفصيل في المسألة بالتنفيذ إن أنا أقرأ القرآن على غير ترتيبي جاء أن عمر رضي الله عنه كان يصلي في الفجر فيبدأ في اللاقعة الأولى يقرأ بالكهل وفي الثانية بيوسف فينقى المخالفة الترتيب مبحث ومبحث هل الترتيب ده توقيفي ام عدم او ام غير توقيفي في المصحف مبحث يبقى اذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز المخالفة ويدل على او يقال ان هو كان قبل العرضة الاخيرة وانا بميل ان هو لبيان جواز المخالف الشيخ هستعلم قول الثالث قول إمام مالك أن بعض المصحف توقيفي وبعضه اجتهادي أن ترتيب السور يعني إحنا قولنا في الدليل بتاعنا جاء عن البيض صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعض السور بالترتيب فالقول فهم أخذوا الكلام بتاعنا وقالوا إيه قالوا طيب سلام قالوا طيب فقالوا قالوا يكون ترتيب السور اللي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءته بالترتيب فهو توقيتي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بالتلفاب في ص la Christian اي اي Ham да ورد مثلا الأعلى وال... والغشية ورد... بالترتيب أيوة. كلها مرتبة فاي قالوا ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما داوم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب فهو توقيفي وما وغير ذلك فالصحابة اجتهدوا ولكن قال طب اجتهدوا, طب اجتهدوا مبني على ايه قال على ما كان يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فراجع الامر لايه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الراجح والله في المسألة انه التوقيف ده الارجح يبقى ايضا المسألة فيها ثلاثة اقوال ترتيب السور هل هو توقيفي ام اجتهادي الجمهور على انه اجتهادي الصحابة اجتهدوا فرتبوا المصحف والراجع أنه توقيفي والقول الثالث أراد أن يجمع بين القولين فقال أنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دائما مرتبفا فهو توقيفي وما وغير ذلك فهو جتهادي جتهاد فيه الصحابة على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت مكان الثورات السب الطويل وأعطيت مكان الزبور ال مئين واعطيت مكان الانجيل المثاني وفضلت بالمفصل عندنا كاب توراه وانجيل وزبور والتفضيل بالمثاني بالمفصل كالطوال اعطيت مكان التوراه السبع الطوال البقره والعمران والنساء والمائرة والانعام والاعراف كم دول ست وختلف في السبع مختلفة في السبع قيل التوبة وقيل أنها يُؤمث قيل أنها توبة وقيل أنها يُؤمث والالمئون المئون اللي هي الصور التي زادت آياتها عن مئة كل الصور اللي زادت عن مئة هتدخل فيها المئون ثم المثاني المثاني هي ما وليت المئين صور اللي, اللي عندنا كم صورة عدل المية عندنا يونس هود يوسف عندنا هنعدي لا الرعد مفيش هتعدي الرعد وإدراهيم هتخدش عندك النحل الاسراء الكهف طه عندنا الانبياء الحد المؤمنون عن النور ملأة الشعرة بعد كده هتفوج لا كل دول اقل من المية هتفوت هتفوت هتفوت, هتفوت توصل عنها الصفات بعد كده ما عندناش حاجة تانية عدة المية يبقى ايضا الصور التي هي الميقون اللي هي الصور التي زادت اياتها الساوة 90 والحدي مريم 98 الساوة 90 بعد كده المثاني ما ماولي تنيقين سميت المثالي قيل لأنها سنيت بعدها جاءت بعدها وقيل لأنها تطل لأنها تسنى تقرأ تسنى آياتها قريبة من بعضها فتسنى تقرأ وهذا ويطلق القرآن كله على القرآن كله المثالي لأنه يسني يسني أن يذكر القصة ثم يذكر القصة بعد ذلك في موضع آخر وهكذا هي تحتمل ولكن ما وقفتش على المحدث خرج على القول له ويطلق على, الم على الفاتحة المثاني وقد آتيناك سبعا من المثاني لماذا؟ لأنها تسنى في كل ركع في كل ركع ركع وتسنى في التي تليها وتسنى في التي تليها وهكذا يب أيضا عندنا المثاني إذا ال... قيل المثاني و... و... وأطلق اللف فصرف على المثاني المعروف لهي ما ثنيه بعد المئين ويطلق على القرآن كله مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ويطلق على المثاني على الفاتحة ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ثم بعد ذلك المفصل المفصل من قاف على الراجح لأنه نختلف فيه من الراجح انه من قاف إلى آخر المصح وسميت بذلك سمي المفصل مفصلا بكثرة الفواصل آيته صغيره واصلها كثيره ايه كلمتين ثلاثه كلمه فاصله كلمه فاصله وكذا يسمى المفصل من كثره الفواصل كما ويسمى أيضا بالمحكم المفصل يسمى بالمحكم لقله النسخ فيه كما اورده البخاري عن سعيد بن جبير المفصل ينقسم الى طوال المفصل واواسط المفصل وقصار المفصل لو عايزين نخلص خلص الجزئيه ونتوقف ااا اه نتوقف يعني خلص المبحث اللي اعلقه بالايات والكلام ده وعلي كده نتوقف عند مبحث الترجمة ودوازن اقتراك الترقم غير العربي ومدفوه و... المتنى ده تقيد النفس الملاحبة يبقى المفصل ينقصي الى طوال المفصل و اواسط المفصل وقصار المفصل طوال المفصل من قاف إلى النبا من قاف إلى النبا تدري الايه لأيات السورة الكبيرة مقارنة باللي بعدها طب أواسط المفصل من النبا إلى الضحى من النبا إلى الضحى ثم قصار المفصل من الشعر إلى النهزل يبقى الطوال من قاه لالنبا النبا لو لم تصمت مش هيخش معنا النبا لو ما دخلتش مش هتخش معانا يبقى عندنا المصرات فقط احنا على الحد النبا اخرنا يعني النبأ مش دخل معنا يعني اخر المصرات بعد كده عندنا الاواصط هيبتدي من النبا لغية الضحى اول حيز بعد ذلك من الشرح للاخر اللي هي قصار المفصل الفصلة او الفاصلة خاتمة الاية خاتمة الاية وسميت فاصلة لانها تفصل الايات عن بعضها كل اية بيها اول واخر وهي توقيفية في القصل الايات ترتيب الايات مفروغ منه ترتيب الايات توقيتي ده شيء مفروغ منه احنا بنتكلم في مساله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا ايه كذا في الصوره كذا بين كذا وكذا يعني حطوا الايات في السورة كذا بين أي كذا وبين أي كذا ترتيب الايات توقيفي. ده مفروغ منه يبقى عدد الايات عدد الايات عدد الايات في الأصل توقيفي في الأصل توقيفي وقد يدخل فيه لجتهاد في بعض الأشياء. بعض الأشياء يعني مثلا عندنا عدد ايات القرآن ستة ستة و ومائتين ونيف اختلفوا في الكسور صحيح اختلفوا في الكسور اختلفوا في الكسور يعني هل ستالاف متين, متين, وتلاتين متين, متين, متين واربع على خلاف طب الخلاف ده جاي من يعني هما متفقين في الست آلاف والمتين دول ما فيش خلاف فيه. الخلاف جاي من هني. هو علم روس الآية مني. عولي من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقل. فإذا علم أن الصحابة علموا أن آية قد يصل وقد يقل. غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف على رؤوس الآية صمت. ولكن قد يصل في بعض الأحيان بعض الأحيان يصل في الآيات فإذا وصل الآيات ظن السامع, ظن السامع إنها, متصل. أنها متصلة وأن ربط الآية عند الآية التي تليها، وهكذا مثال فواتح السور اللي هي الحروف المقطعة حروف التهجي الكوفي عد. للوتر مع طاسين مع ذراء عد يعني ايه يعني كوفيين حروف التهدي الكوفي عد كوفيين عد الكوفة عندنا عكس مثلا يعد فواتح الثورة اللي هي المقفعة ل لاب نعم للوتر مع طاسين مع ذراء للوتر مع طاسين مع ذراء يعني ا لام را مش, مش يستهيل طاصين مش آيه. مش آية عند الكوفيين عندنا اثنين حامي ايه لايه لان مش ويتر وهكذا فاذا تيجي ما يديه الوتر يقصد الوتر بالواحد مستمتعين. كويس الواحد مش الوتر يقصد بيه الثلاثه لان ا ل م عندنا ا نون ن صاد دول مش قوس ا عندنا عند, ال... عند الكوفيين فتيجي مثلا عند غير الكوفيين ممكن يكون دي آية عنها ده اللي حصل فيه اختلاف ولكن ما ينبنيش هنا على الخلاف لانه قد يشكل تظهر مشكلة انتوا بتقولوا ان عد المصحف على العد الكوفي 6236 على العد المدني مثلا الاول 6218 طب الـ 18 آية دول يا حفين ما راحوش. هو عدد الكر... آيات الكلمات القرآن سابت القرآن فيش زيادة ولا نقص فيها الخلاف فيه؟ في هنا بيرس آية ولا لا يعني على علم... علم... علم... كان هذه يتكلم ويقول العصر فقلت للناس آيات إحنا عندنا والعصر آية إن لفي خسر, أدي آية إلا الذين آمنوا لفي خسر آية الذين آمن وعمل الصالحات بالحق طيب عند والعصر آية إن لفي خسر إلا الذين آمن الصالحات دي آية وتواصلوا بالحق وتواصلوا ب خلاص الفاتحه عندنا مثلا الكوفيين يعدوا الكوفيون يعدون اايه البسمله فبسم الله الرحمن الرحيم ايه والحمد لله رب العالمين ايه وهكذا طب غير الكوفيين البسمله مش ايه طب فين الايه السبعه هم كله متفق على انها سبع ايات طب فين الايه السبعه صراط الذين انعمت عليهم دي ايه وغير المغضوب عليهم ولا الضالين ده يبقى اذا الكلمات واحده مفيش جديد مفيش زياده مفيش نقص ولكن يختلف فين في الترقيم هل راس الايه هنا هل راس الايه مثلا عندنا البقره عند عدد عند الكوفيين عند البصريين عند المدنيين وثمانين ايه في الخلاف فين الخلاف عندنا ان احنا بنعد ألف لام مين دي ايه أي. كويس هما ما بيعدوهاش ايه وييجوا عند اا آه... لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره وصل ايه عنده في الدنيا والاخره احنا عندنا نص الايه فين في اخر الصفحة تحت لعلكم تتفكرون وهكذا فاذا الخلاف في المسائل دي هل ينبني على الخلاف ده اثر هو ينبني عليه مبحث في مبحث اللي هو آه... تناسق الايات والتناسب النظم نظم القرآن راسه الايه هنا كان هي دي اولى او نص الايه الثانيه اولى وهكذا مش مش أولى كان ولكن نقول ان, ناس. ناس. غالبا إن كل الآية كل عندنا قد تلاقي بعض المواد أنها مفهش مش مش مش راسية وبعض المواد أنها تكون راسية وهكذا. قلَّح حروف التهجي الكوفي عد للوتر مع طاسين الكوفي عد للوتر مع طاسين مع ذي الرائع ده ذكروا الشيخ ده متن الشيخ عبدالفتاح الفتاح قاضي كان عامل متن في العدل للوتر مع ايه مع للوتر مع طاسين مع بالرائي اللي فيها راء ست صور ان هم بيقرؤوا ا ل ر ا ل م ر واحده قال الداني نعم بيقول معقوله معذب بي. لا احنا ما ولا الكوفيين لكن في العاده الثانيه قد يعود وقد لا يعود قال الداني أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة, ستة آلاف ومئة آية ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من لم يزد ومنهم من قال ومئة آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية وقيل وخمس وعشرون آية وقيل وست وثلاثون ذكر الخلافات في العدد فعندنا العدد المدني الأول ستلاف العبد المدني الاول ده منسوب لابي جعفر ويتين وثمانيه العبد المدني الثاني 6214 العبد المكي ستلاثمئه وثعتاشر وكيل وعشرين عبد الملك المكي التاني ما هو مدني 218 والمدني الثاني 14 المكي 19 و20 وما كلهم متفقين على ان هو 6200 الكلام في الكسور العدد الكوفي او العد الكوفي 6236 اللي هو العدد بتاعنا العدد الدمشقي 36 الكوفي الدمشقي او الدمشق 24 يا 25 يا 26 على خلاف الروايات 24 يا 25 يا وعشرين العدد البصري 24 يا 25 اخر مسألة هل في القرآن ايات افضل من غيرها ولا لا الناظم يقول والآية الطائفة المفضولة من كلمات منه والمف... والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول له أو فيه رواية المثل منه على القول به كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتتي يعني إيه يعني العلماء اختلفوا هل في القرآن آيات أفضل من غيرها أم لا ذهب أبو الحسن الأشعري والباق اللاني إلى أن كلام الله على درجة واحدة من الفصح، ولا يقع التفضيل بينها بينها. يبقى ذهب الباق اللاني وأبو الحسن الأشعري إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى على درجة واحدة من من الفصح، ولا يقع التفضيل بينه. يعني لا يتفاوت كلام الله سبحانه وتعالى في الفصح. والصحيح ترون التفضيل ام عدن والصحيح. والصحيح التفضيل الصحيح التفضيل قد والصحيح تفضيل بعض الايات على غيرها اما لفضل خصت به بعض الآيات خصت بفضل دون غيرها كسورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن وكسورة الملك بأنها تقي من عذاب القبر وضعيف حديث قرأ ياسين ده ضعيف وخواتيم سورة البقرة والواقعة الأحاديث الضعيفة على القول الصحيح لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال ولا غيره. وقيل إما لأنها تتكلم عن آيات الله سبحانه صفات الله سبحانه وتعالى وتوحيده وأسمائه وصفاته ك... كأية الكرسي ليهنك العلمة أبا المنهد نعم أتدري أي آية في كتاب الله اعظم طيب ولكن يمتنع التفضيل أنت. يمتنع التفضيل إذا كان مدخلا للتنفس. بعض الفرق تجد مثلا أنه يمتنع عن قراءه سورة المسجد ليه؟ بحجه أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بفراءة السورة فنفس المسألة بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني لا تطروني كما أطرت ولا تقتلون على يونس قال حديث كان ايه شيء. لا لا تطروني كما أطرت كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم ولا يقولن أحدكم أنه خير من يونس يونس نمت او كما قال نبي صلى الله عليه وسلم نص الحديث صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني ثم قال انا سيد ولا لآدم ولا آخر. فهنا قال لا تطروني، وقال أنا سيد ولدي لآدم. فنجمع بينهم الزاي. النبي صلى الله عليه وسلم إن إن ك حتى لا بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملعن الشفق. ولكن إن ظهر أو إن دخلت المسألة في التنقص فيمتنع الكلاب في التخديم من جهة ذي يبقى الاصل ان صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق والايات القران منها ما هو افضل من بعده، ولكن اذا دخل المجال مجال التنقص فيغلق الباب يغلق الباب, الباب سددا للفتنة الفتنه نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم حمدك لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك هذا That's